به التصوير قد فاق المرايا به الإعجاز نكس كل رايا وقصة آية ليست روايه بل المصباح في درب الهدايا قصة آية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم إلى صحابي من صحابته الكرام وهو عالم من علماء الصحابة وقارئ من القراء وعرف بالقرآن رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يطلب منه طلب وهذا الطلب عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود يا ابن مسعود اقرا علي القران فتعجب ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه من طلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله اقراه عليك وعليك انزل فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن مسعود اني احب ان اسمعه من غيري وانت حينما تحب سماع القرآن من غيرك فأنت تطبق سنة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأمر كان يحبه محمد صلى الله عليه وسلم وهو سماع القرآن من الغير فبدأ بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم من بداية سورة النساء إلى أن وصل إلى قوله تعالى فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا شَهِيدًا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا قصة <صفيق> آية فلما وصل الى هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا ابن مسعود يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه فنظرت الى عينيه فاذا هي تذرفان لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم لانه استشعر بانه سيكون شهيد على امته يوم القيامه والنبي صلى الله عليه وسلم سيشهد علي وعليكم ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر وستشهد علينا اعضاؤنا هذا الشاهد الثاني الجوارح وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وسيشهد علينا الناس لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتم شهداء الله في ارضه وايضا هناك شهود من نوع اخر هم الملائكه عليهم السلام ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وسيشهد علينا في يوم القيامة هذه الأرض التي نمشي عليها الآن قال الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها واخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها ستتكلم الأرض بكل شيء فعل عليها إذا كنت تمشي للمساجد، والله ستأتي هذه الأرض وتتكلم أمام الله عز وجل وتشهد بأنك كنت ممن يمشي إلى طاعة الله، وكنت ممن يسرع إلى رضوان الله. والشاهد الأخير هو الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله شهيدا. قصة آيات. به التصوير قد فاق المرايا به الاعجاز نكس كل رايا وقصة ايه ليست روايه بل المصباح في درب الهدايا